افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نش انخسف بهم الارض ام نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير